شلون طايح على الوطيه شلون طايح على في ظل أحبار وفي عينا يلقى أخو شايني ورحت بالجوم قلت بتعور قطعت وعور بنو فتعامني واشوف الساعة أوطحت علقاء وهمل وداع والسفر لاحلي يا عزيزك طعت بي صرت بعدك في بتليات طايح صارت خيامك خليات طايح طايح حلو حبيبي هذا مو جواب حبيبي جواب اقوى من هذا الجواب بارك الله فيك شلام طايح حلو وطيه طايح حلو لي طايح حلو وطيه حل هجبت او مايا الله يا حلوه طيه وانا حرمه وايش بيديا الله يا حلوه طيه اي وفي عيناها يا القط شايين يو رحت بالجو قلت بتقطعتو بالوي فتحا مني مشوفش طحت علقا وهمل ودها والسفر لا يا عزيزي قطعت بيا وصارت بعدك متليه الله يا حلو وطير بص خيامك خليه يا وصارت بعدك يا bey evet. فيتو يا باللحظه وفي عينا الاخر بالجو قلت بتعوب ساعات تعوب بالوفا تعب واشوف يا عزيزي قطعت بعدك ورل ما في فتنا ما بلى يشرب بل ما يا حمل الورد بليه لي حي داخل سهم بنعل وتعيون ابحث او الله وفجع الاحصار وطحت عباس طاح الزب كبرى بعدك وتدسبي وادخل المجلس هدية ترضى هالسدى البداية وبعد كتوى التسبيه وادخل المجلس هدية وزينباه ترضى هالسدى البداية يا أخو يا قب دهت سهل يا الله اللي فاعلا او استفر لحظه عسماكا خذ الخلال ولقيت ايام او بعد الروح ايوه كنا جروا يا هل مطر في العزيز اسهام او شلال طايح الوطيه طايح على الوطيه يا وبلا ما زلت كربن وبلا ما زلت عندك على المصطفى وحسينا وحسينا كما على تربك لما سلعوا وحسينا يا قاتل القوم افتغ به يجري الى دمع الحزين والله فيك المنظر la fit nemanvara galej shomal ربا برا كل سلايش فلعد تسير من المدام حامله كربلا ما زلت كربا وبلا وحسينا وحسينا يتم تبكي له فاطمه والحسين والحسين والحسين ميت تبكي له فاطمه والحسين لو رسول الله احيا بعده الحسين والحسين قعد اليوم عليه للعزاء يا حسين ويا حسين ويا حسين من دم سال ولين دم الجراح يا حسين ويا حسين ويا يجري اليك دم الحزين يا على حرد الثرى جسم الفراق ونحر البراء يا لسه هلت والله فيك لمنظر ودي او جالشوه كل حقي ما كان حسام ما بن حرا وحسين الواحد على تربك لما سرع M'l dam el sàlà, m'l dam el jara اخي لا سامحك من المدى من جاها خير لا سامحك حنظطني بل عادت سيل الشافتا من المدى محمله ناديك في لك مرتمي تخرج الدمع هم رمل وحسين وحسين وحسين وحسين, وحسين, وحسين الطايح حلو وطيه الطايح حلو وطيه ياللي تجيبتني قول لفيتو يا بنت اللحمه القا وهمل وجا والسفر حني يا عزيزي اقطعت بيا طايح الوطيه بعدك مبتليان طايح على وطني عادت خيامك طايح على وطني طايح على وطني يسور المار فتنا بار بل يشمار طايح على الغبر أو بل يمين وعدا كلبين يسهم بالعين عم عيوني بحسر أو عمود الراس فجعل إحساس طحت عباس طرح الزب كبر بعدك توتس بيهر Adxin l'amaclis hediya L'arriba ha'l-sat-d'ar-fideya L'arriba ha'l-wad-diya B'a'da kathwa'l-desabiyya يا أخو يا أبو دهت للكوم عسى هاليوم عالف الآلام أو سفى اللحزة عسى ما كان خذ الخلال ولجت أيام وبعد نروح وكنا جنوح يا هل مطر في العزيز اسهال من باليه لباليه يا شفية طايح حلو طيه سمعت افتك يا شو فيا يا علي يا طايح حلو طيه شلون طايح حلو طيه شلون طايح حلو طيه يا طايح Karbala ya Karbala ya Karbala Karbala ya Karbala ya Karbala Karbala la zalati Karbal wa bala ya bala ya Karbala ya Karbala ya سيدنا وحسين واه من حمبو علي وكمل طلعتي لشافته من المدام حامله ناديك يا في لكل الجميع جث الدمى حمرمله وحسين الواحسين الواحسين الواحسين الواحسين زهرا وماجور يا حيدر علي زهرا وماجور يا, يا حيدر علي ماجور بالصبر حلم محامي والوليه زهرا وماجور يا حيدر علي ماجور بالصبر حلم محامي والوليه زهرا balabal baqi maldirib gabar wal rawal wa basr baqi maldirib